Tafagal xeħi ma spordsportsport. Ma juzgu feg. Al-hamdurillah il-muti fedridi bil-kema li għal-dakka, ulehizzi ulehkibirija, al-mawsufi duss-sofeti ulehkisma, ulehkisma mulezzahi għanil-axbehi ulehkisma muleha, ulehkisma muleha, صلى الله وسلم على الهادي إلى المحجة البيضاء والطريقة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتعياء صلاة وسلاما دائمة إلى يوم اللقاء أما بعد فإن الله عز وجل مما قدره وشاء أن تكون هذه الدورة ينظاف عليها هذا اليوم ولعل هذا لأنه سبحانه جل في علاه أراد أن يبذل وصلة الود بيننا ولو في يوم ختام وقبل الوروج في مقصود المادة الأولى وهي مادة النحو أمت أسئلة أود الإجابة عنها كان الوقت قد دهمنا في المجلس السالف اقول بالله يقول السائل ما الذي منع الصرف في ماده جهنم جهنم هل هي من الصرف او الذي كان في من الصرف وردت في كتاب ربنا ممنوعة من الصرف كما في قوله سلحانه جل في علاه وأما القاصطون فكانوا لجهنم حضبه لجهنم وما الذي منع الصرف في مادة جهنم منع الصرف فيها علتان العلة الأولى علة المعنوية وهي التأنيث علة معنوية وهي العالمية والعلة الثانية علة اللفظية وهي التعنيث فجهنم اسم لعلما اسم علم موضوع بإزاء النار والتعنيث تعنيث معنوي كقول كسعاد وزينق فهذا التعنيث معنوي لا يوجد فيه علامة التعنيث لكن علامته معنوية أنه موضوع بإزاء جنس معين وهم النساء نساء وهم نساء النساء نساء نعم, نعم, نعم, نعم ولأجل هذا من أخطاء التي درب عليها كثير من الناس أنه لما يتكلمون عن باب التعنيف يقولون نون النسوة هذا خطأ لماذا؟ لأن التعنيف قد يكون خاصا بالنساء كما قد يعموا ما لا يكون عاقلا فيخرج عن جنس النساء Fal-qasal, <تصفيق> تطلق tutle وهذا taqnid <تصفيق> مثلا kat-taqbali kima t-tala. Ma rawsu bi juħim. Ja s-samaħim. Fal-għadjaħun non-niswas. Nun-nun-ina. Nun-niswas. Nun-nun-ina. Bela. fal għadjaħun nun nun nun nun nun nun nun nun nun nun nun Lennet tanif, għadja kunu tanif, għalla farijan, għawli kaħemza. Għallu għalamuna, għalam nisand. La, għala, għalamuna, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, għala, الله السلام والعافيه تقول واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وتقول كما قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون للحساب ان هذا لرزقنا ماله من نفاد هذا وان الباغي لشر مآب جهنم فبدل الاصل يكون جهنمي لكن لماذا كان جهنم لانه ممنوع من الصرف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 الإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية هذا لعل الإنسان قد يفهمه في بعض النصوص الشرعية كحال الرجل الذي استقل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم استقلها يعني رأاها قليلة فقال أما أنا فلا أتزوج النساء لو أقسم مقسم وقال أنا والله لا أتزوج النساء ثم تزوج مرأة واحدة هل يحنح لي في هذا؟ يحنى في اخر لا يحنى هذا معنى قولنا ان الجنسية تبطل معنى الجمعيه هو قصد جنس النساء ولم يقصد كل النساء كل ما وقع عليه اسم النسوه فانه يسقط أن يكون جنسا فهذه ال... لم يقصد بها هو كل هذا الباب كذا هذا هذا باب واسع لو هذه القاعده ذكروا كثيرا في باب الفقهيات يقولون باب الصوغ ألي الصوم مطلق الصوم؟ هو يتكلم عن صوم الفريضة يتكلم عن صوم الفريضة وإن الذي توهم انه يريد التكلم عن صوم الفريضة والنفل معه والنفل سواء كان مقيداً أو مطلقاً وهكذا هذا لي تأثير لماذا؟ لان ثم تقاعدة مفادها ان معنى الجنسية يُبتل معنى الجمعية يُبتل معنى الجمعية الجمعية يعني من الجمعية لان هذا التأصيل الآن نقعه على قاعدتنا وعلى مقامنا الذي سيق له قال أين الجنسية في قولك علامات الجزم الجزم هذا جنس والعلامات جنس عير فلما كانت العلامات تنصرف إلى أكثر من ثلاثة لم يفد هذا المعنى وإنما الذي استفيد المعنى منه من هذا السياق هو جنس العلامة فجنس العلامة صلح أن يكون بعلامة واحدة ويصلح أن يكون بعلامتين نفسه أن يكون بثلاث علام علامات فما فيضف لو قال لكم قائل لما تقول أنت علامات الأسماء لما تقول علامات الأسماء فإنه وإن كانت أكثر من ثلاثة لأن علامات الأسماء كما ذكرها السيوطي أكثر من ثلاثين علام أكثر, أكثر من ثلاثين علامة للأسماء ذكرها في الأشبه والمظاعر وفي همع الهوام نعم فشاهد أن هذا الكلام لما يقال بأن علامات الأسماء كثيرة ووفيرة هل معنى هذا أن أي كلمة عربية يصلح أن تدخل معها كل هذه العلامات؟ لا يقصد منها الجنس لا يقصد منها الجمع لا يقصد منها الجمع في دخولها على مسمى يصلح أن يكون معلما بتلك العلامة بحيث إذا وجدت العلامة لأن العلامة منزلة منزلة الشر كما قال صاحب المرافي ولازم من انتفاء الشرطين عدم مشروط لذات الضبط يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط لكن هل يلزم من وجود الشرط المشروط لا يلزم ذلك كذلك العلامه يلزم من انتفائها انتفاء المشروط يلزم من وجودها وجود المشروط وهل يلزم من انتفاء انتفاء مشروط لا امثل لكم لو قال قائل محمد هذا من الاسماء Nakun, ma la delilu s-pieti jada risin? Nam? Ahsant, tenuil. Kala, tenuil. Kala, saheb unna għumej? Felismu bil-ħavduga bil-tenuil. Egħu duhuri, egħu għafu faktumakata. Egħu luhu, felismu bil-ħavduga bil-tenuil. Iden, minna jala التي تدخل عليه الزائدة كقولك اليزيد مرضة باليزيد فهذا يعني ورض في بعض الشعر وهذا تكون الفئ زائدة فشاهد أن محمد لا يقبل دخول ال إذن هنا انتفت معنا الجمعية ليس لزاما أن تكون كل العلامات تدخل على مسما واحد وإنما العلامات منها ما يصلح دخوله على بعض الكلمات على حدة وأخرى يصلح دخولها على بعض الكلمات الأخرى على حدة فليجل هذا هذا معنى قولنا أن الجنسية تبطل معنى الجمعية نبعض الأحيانات في قول هذه الأشياء لا لأجل تحكيري عليهم وإنما الرقي بعقول إخواننا في الوقوف على هذه القضايا التي قد تكون مخلطة في ذهنه أنت لما تسمع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول الرجل الذي قال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زواجه من النسا في صيامه صلى الله عليه وسلم قال أما انا فلا أتزوج النسا لما تقول لا أتزوج النسا كلنا يأتي في خلده وفي ذهنه ويتقرض في قلبه بأنه المقصود جنس النساء أي مرأة عقد الرجل العزم على عدم الزواج منها فإنه يكون قد وقع عليه تصديق هذا القلب وهو أنه لم يريد الزواج من النساء يطلع فهذا هو معنى قولنا الجنسية تمنع معنى الجمعية هذا يعني في تأوين ذكر وإلا فإننا, فإننا لو وقفنا على التعليم الأول الذي ذكرناه وهو الذي أطلب بكم أن تجعلوه كافيا في هذا الباب وهو أن صاحب النظر المالكي وإلى المالكية أقل الجمع أثنان أقل الجمع في المشتهرين لإثنان في رأيين إمامي أقل معنى الجمع في المشتهري لإثنان في رأيين إمامي, إمامي الحيميري هكذا قال صاحب مراغي الحيميري يقصد به مالك الرحمه الله إذن لما قال أقل معنى الجمع في المشتهرين لإثنان محمد جبل ورطا أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري لما تقول هذا الكلام ويكون صاحب النظم مالكيا فإنه لا يتأتى الاعتراض عليه على الترجمة التي عقدها يعني أرى بعض الوجوه الجديدة أشرح لكم من مقام يقول علامات الجزم علامات جمع والجزم لم يدخل له إلا علامتين لأنه قال إن السكون يا ذوي الأذاني والحثف للجزمي علامة ثانية فكيف يعني يصدق إقارة العلامات على علامتين هذا يعني أتينا فيه بتعويلة الذي سمعتموه أن الجنسية تبطئ معنى الجمعية والثاني أنه مالكي وعند المالكية أقل الجمع الثنان فتكون الترجمة موافعة لمقصود كلامه والله أعلم بسه سائلا يقول لعله لم يحضر معنا الدرس قال بارك الله بارك الرحمن افادنا او افدنا في قول الناظم رافع خفض وجزم لم يقع الرابط بين خفض وجزم بين خفض وجزم بناء على الاعراب الاصلي وهو طبقها وهذا على بين ربط هل هذا جائز في كلام العرب شعرا ونثرا؟ وكيف يمكن أن نحكم على كلام العرب من خلال قوله تعالى مسلمات مؤمنات قانثات تريفات عابدات سائحات فليبات وابكار نعم هذا لا يجوز نثرا لا يجوز في النثري أن يكون العطف من دون العاطف وفي الشعري يجوز لأنه ورد كثيرا ورد كثيرا عند العربي العطف في الشعري من دون إعادة العاطف وأما الآية التي سلل بها وهو قول الله الزوج المسلمات المؤمنات هذه هي صفات للمسلمة ثم بعد ذلك عطح بالواق وهذا أقرب ما يذكر في هذا السياق الله أعلم الصلاة شاهد أن العربي إذا أراد أن يعطف فلا يسقط العاطف لابد من ذكر العاطف لأنه إن لم يعطف يتوهم الفروج من باب العطف إلى باب الصفة والنعته وهذا يقع فيه اللبس والاصرف الاعراب ان يكون مزينا لللبس والجمع بين متناقضاته لا يتاتى اللبس وعدمه لا يجتمعان في حين واحد هذا يقول بارك الله فيك إن المصروف في اسماء الانبياء سبعه وهي التي ذكرتموها ولكن العرب ولكن اسماء العرب منها اربع ظاهر هود وصالح وشعيب ونبينا صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم عن كل هذا الذي ذكرته وفي الكريم انا نبهت عليه في اول مجلس عقد في هذه الدورة تكلمنا مليا عن العرب وأقسام العرب وأنه مما عرب بائدة وإما عرب عاربة وإما عرب مستعربة وكل الأنبياء الذين ذكرت من العرب إنما هم ضمن العربي إنما هم ضمن العربي البائذة اللهم إلا هود يجري الخلاف الواقع فيه هل هو قحطان أم أم, أم ماذا قلنا في هود ألم نأتي بشعر المتنبي إلى الثمر الحلوي الذي طيئ له فروع وقحطان ابن هود له أسوأ فإن كان قحطان هو ابن هود وهذا هو الراجح فإنه يكون من العربي قحطان وأما من العرب البائدة فهود إذن إذا قيل أنه هو نفس حطان فإنه يكون من العرب الآربة أما إذا قيل بأنه ليس هو نفسه قحطان وهذا هو الأقرب للصواب فيكون من العرب البائدة فعلى هذا كل الذي ذكرت من العرب البائدة ونبينا صلى, صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة ويأخر العرب غربيا وأفضلها مقامة. أفضلها مقامة لأنه دل على ذلك حديث الاصطفاء أنا خيار من خيار من خيار من خيار فهذا دل على أن العرب المستعربة وإن كانت آخر العرب من حيث الرطبة الزمنية لكنها أفضلها على الإطلاق, أفضلها على الإطلاق. وأنا أحيلك على كلام التتائي لو أردت أن تجمع هذه الأسماء منظومة فقد جمع التتائي في تنوير المقالة جمع اسماء الأنبياء وأولي العزم جمعهم وكذلك جمع العرب من الأنبياء هذا ظاهر لا إشكال فيه ثم قال وللفائدة طال بعض السلف لينال الرجل النبلة حتى يستفيد ممن هو دونه كما, كما يستفيد ممن هو فوقه هذا جزيت عليه خيرا صلى الله عز وجل أن يعرفنا بأقدار أنفسنا حتى نستفيد ممن هو فوقنا حتى نستفيد من من هو مثلنا وحتى نستفيد من, من هو دوننا وجزاك الله خيرا على هذه الإفادة أخلص أولي أخطيني بالنسبة قادم كريم تنبيه على أمل أثياغا ما ينصر سوسيولوجيا مجاهره في كل حاجه صايره قاعد انا اشرح هذا الدرس الصحيح مش على ما تبدونهم من أجلي إشارة الإنج والمحفة عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته هذه شكل نصيحة لك. لك هذا خاص لي نعم هذا خاص لي أنا أقول فقط يعني لا إشكال من استعاضة لا شك أن هذا صحيح كما ذكر السائل والسائلة أن مقام الأدب قبل الطلب أجل هذا أنا أعتذر مرة أخرى عن الأخي أعتذر مرة أخرى عن الأخي الذي أغضبني الباره في سؤاله الذي أبعد فيه النجعة وهو مسألة التصوير لما قلتنا أصور لكم مبحثا نفيسا في باب معرفتي أحوال العدد مع المعدود فقال التصوير هو من خصوص فعل الله وانت لما تقول التصوير لا يجوز شرعا انا غضبت لاجل ان كلامه لم يكن مؤسسا ولا صرف الكلام ان يكون مؤسسا لفائدة يصدق عليها ان المرضو بالخبري يبنى عليه الدليل والتعليل فهو كان كلامه خلوا عن الدليل والتعليل فاغضبني ذلك لعل شددت الله جده معه فاستسلحه مرة اخرى لكن سؤال الأخ أو الأخت يعني يصب في معين الأدب وهذا يعني الكريم يتفطن له وأنا أذكره لا لأجل أني أرى نفسي أني قد جاوزت مهما صعبا في الطلب كلا وحاشا بل الإنسان على نفسه بصيرة كل إنسان هو على بصيرة على نفسه فلاجل هذا يعني أنا أقول لكم ما ذكر من جهتي من جهة أن هذا العلم لابد فيه من مسحة تعدب أن يتأدب رجل مع شيخه وأن يتأدب رجل مع العالم لأن لأن ما قام الأدب باب مطلوب ذاته بخلافه ما لو جعل هذا مخلفا ظهريا فإنه لا يستفيد من الإنسان فأقول أن أهل العلم العجلاء والعمة الفضلاء الذين, الذين تطلعوا في العلم جله وجليله وقضه وقضيره كانوا يهدبون أبناءهم ومن قدم لكم الحصة الافتتاحية هو الشيخ حيد عزود فإنه قد فصل المقام في رسالة للمجستير في وصايا علماء الأندلس لابنائهم في بابي التربية والعقيدة كانت ومن ذلك تحقيق المخطوطات كوصية بالوليد الباجي لابنه ووصية الباك اللاني لابنه وعدة وصايا لعلماء الأندلس لأبنائهم في باب الأدب والذي ينصح به الرجل رأسا أن يأخذ في النظر أن يأخذ النظري في هذه المنظومات التي سبكها أهل العلم في باب الأدب منها دالية ابن عبد القوي المرداوي وكذلك منظومة الإلبيري وغيرها كثير فإن لذا باب رفيع ومقام مديع من أخذه أخذ بحظ وافر ومن تخلفه فإنه يتخلف عنه الخير بحسب ما فوت فهذه نصيحة لي ولكم أن نتأذب بهذه الآداب الإسلامية عموما وأن يكون الرجل من الذين, من, من الذين يوقفون الناس عند مراتبهم الذي وضعها الله له. وما شيء ذكر هذا الكرام إلا لأجه أن كثيرا من الناس قد لا يتأدب مع العلماء إلى جلال فإنه لو أوتي فهما فيما من أبواب العلم فإنه يحسب بأنه قد بز ذلك العالم وهذا باب مذموم لأن الإنسان حتى وإن كان قد فتح عليه في المسألة فإن ذلك العالم قد ذلل لها سنوات وسنوات في تحقيق القول فيها فالذي أنصح به إخواني أن الإنسان لا يتأذب الأذاب التي إن الناس سلم عليهم فقط وإنما الأذب باب واسع ومقام راتع فيتأذب العبد مع ربه بأن لا يبذل صوف العبادات وأنواع القربات إلا لله جل في علاه بأن يخلص لله عز وجل فإن الذي لا يخلص لله عز وجل فإنه لم يتأذب وكذلك بأن يتأذب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم بين يديه شيئا ولا يقول يعني ردا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو متأولا لشيء أبعد ما يقول Ja labud d-delevadu li, ajaban enniti għaddab maħas saħabat il-karam, lajemet il-aqalam. Għalladina bada l-u, għanfusahum, بين għusud هذا الخير الذي بين għan t-tunaqamu, bajnejad, għahadab, الكريم l-għi bajnejad, d-dajik. Għal-jagri ħarra jal-zamu kaħki il-karim, għan t-tadab maħha uda, għan والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدرها فالعالم لزاما عليك أن تعرف قدره فإن الذي لا يعرف قدر العالم هو رجل لئيم لأن العالم يقرب لك صنوف الخيرات وأنت ترد عليه السب والتعيير والتنقص والتحقيق وهذا مسلك لابد أن يتأمله الطالب مليا قبل الوروج فيه فهذا ما أردت أن به نفسي وإياكم لأن هذا المقام قد خلف ظهريا من كثير من الناس وسحبوا بذلك من قلوبهم من قلوبهم الإيناس فتجد حال أحدهم وهو الذي لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه ويتكلم عن العلماء الأجلاء الذين بعضهم قد أفضى إلى ربه فهذا ينتقص من الشيخ الألباني ذكي يطعن في العالم الرباني وهكذا فأقول لابد علينا أن نكون ممن يرعوي قبل النظر في هذا المسأل وأن يخلص لله عز وجل وأن يسأل الله عز وجل التوفيق لأسلم طريق والتوفيق هذا محط فضل من عند الله عز وجل ولا يتأتى كسبيا ليس التوفيق كسبيا وإنما التوفيق من عند الله وهذا النبي هود عليه السلام يقول وما توفيقي إلا بالله أو شعيب يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلته إليه أميب فهذه تذكرة وتبصرة تبصرة لمن لم يكن قد وقف على هذا المقام وتذكرة لمن كان وقف عليه وأصاب بعض قلبه إغبرار ينفذ هذا الاغترار باخيه والنصح في ازماننا قل ان وجد كما قال شاعره هذا شيء يتعلق بنصيحتي الاخ لاختي اساكم الله خيرا كان تحسين للظن بي على هذا المقام خلص <تصفيق> نعوذ لأصل كلامنا قد كنا تبقفنا عند قول النظم رحمه الله باب قسمة الأفعال وأحكامها قوله باب تكلمنا عنه مفصلا فيما سبق ونحو كما قال قائلهم إنما النحو قياس يتبع إنما النحو قياس يتبع قسمة الأفعال أي هذا باب أي هذا باب ذكر قسمة الأفعال وذكر أحكامها والأفعال جمع فعل, جمع فعل. والفعل في اللغة هو مطلق الحدث صحيح أن الفعل في اللغة هو مطلق الحدث ومطلق الحدث وأما في الاصطلاح نعم حسنت وكل كلمة اندلت على معنى في نفسها واقتلنت بزمن وأما الأحكام فجمع حكم الأحكام جمع حكم والحكم في اللغة المنع ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا صفهائكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب أبني حنيفة إينني إن أهجكم أدى necessary مامة لا تواري أرنب فقوله أبني حنيفة أحكموا صفهاءكم أي امنعوهم أبني حنيفة أحكموا صفهائكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب kirутu het Kilimuhatum ikulillahimine el Nüthus, cel vatauresWeis taboru Dolinis on onile pe гораздоpower ja viitudine يكون on homselia üle teada nasing on هذا الحكم قد يكون عقليا قد يكون شرعيا قد يكون عرفيا شيخ لاركوس زاد لغويا شيخ لاركوس حفظه الله في الفتح المعمول يزيد اللغوي يصح أن يكون اللغوي تحت العرفين عرف أهل اللغة هذا هو عرف خاص نعم, نعم. الأحكام هذه ليست أحكاما شرعيا وأعيد على أخينا الذي سأل لما قلت له أنه يجب عليك أن تعرف أقسام العرب لأن هذا له أثر عند التعارض فقال هل يعني هذا أنه يقال علي الإثم لما لا أتعلم أقسام العرب ها؟ نقول لا هذا هو معنى قولك الحكم هنا هل هو الحكم الشرعي ليس الحكم الشرعي وإنما الحكم الصناعي الحكم الصناعي أي في صناعة أهل النحو في صناعة أهلي النحو طيب كل قال إذن باب قسمة الأفعال وأحكامها باب قسمة الأفعال وأحكامها إذن عقد هذا الفصل هنا يريد سؤال ويثاغ إشكال لما كان المقام مقام ذكر معربات أنه تكلم عن المعربات والأصل في الكلمات الإعراب والبناء فارعون عن الإعراب طيب ألم يكن الأجدر أن يؤخر باب الأفعال كما عمله بعضهم عن باب الأسماء فيبدأ بالأصل ثم يفرع عنه فرع ألم يكن هذا هو الأصل لأنه أخر باب الأسماء فتكلم بعد ذلك عن المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات ختم به المنظومة لكنه قدم الكلام عن الأفعال فما الذي حمله على ذلك؟ من عندهم جواب؟ الصواب طيب نعم نعم باب الأفعال ومادته يسيرة بخلاف باب الأسماء الذي هو كثير فأخر القليل ليحصر لك جنس متعلم وهذا مفيد كما قال الأزهري يبدأ بالقليل ثم يركن إلى إلى الكثير وهذا في التعليم دقيق وطيب وطيب جدا. هذا التعليم الأول التعليم الثاني أنه قدم باب الأفعال على باب الأسماء لأنه بإزاء وضع نظم على ماتن ابن آجرون وابن آجرون كوفي المذهب المذهب اللغوي طبعا والنحو طيب لما كان كوفي المذهب عند النحات من أهل الكوفة يرون أن الأصل الأفعال للمصادر فليأجل هذا قدم الكلام عن الأفعال قبل المصادر قبل الأسماء ها؟ البصري يقول أن الأصل في الكلمات للمصادر لو قلت مثلا ما هي مادة أكلا فيقول لك البصري الأكلك الأكلك ويقول لك الكوفي أكلا اختلفوا في ذلك هل الأصل في هذه الكلمات المصادر أم الأفعال اختلفوا في ذلك على قوله لماذا قدم الأفعال لأنه بصدد نظم كتاب لردل كوفي المذهب كوفي مذهب النحو في مذهب النحو فلما كان بإزاء ذلك قدم ما كان الكلام فيه مماشيا لأصل صاحب النفر على ما كان مخالفا له فبدأ بباب الأفعال هذا أولا هذا ثانيا ثالثا لأنه بصدد نظم الكتاب فحاكى ترطيب صاحب الكتاب لانه بصدد نظم الكتاب فحاك ترتيبه صاحبي الكتاب ومن الجناية على الرجل ومن الجنايه على في علمه أن يقدم كلامه او يؤخر وهو قاصد له على ذلك الترتيب بعينه ويقصد الترتيب وان تاتي مقدم متاخر هذا تصرف في في كتاب الغير إذا كنت معترض فضع حاشيه من السفر واعتن لكن ان تأتي وتتصرف في الكتاب وتقول هذا لوضعه لو هنا أو هذا لقدمه هنا فهذا جنايه على كتاب الرجل لا ياتي ان ويقول الشيخ البانا رحمه الله مثلا كتب كتاب ما ادري عن آداب الزفاف لو قدم هذا الفصل هنا كان اجدر انه هو الذي صنعه واذا اردت اعتراضا وان كان لا تبلغ يعني هذا المقام لان اين ترى من الثريه ف الإنسان يكتب هكذا قال لعد له وهذا من الأدب من الأدب كنا نتدارس مع شيخنا الشيخ عبدالخالق لحفظه الله الشيخ عبدالخالق ماضي كتاب تدريب الراوي وكانت تحت يدي نسخة مصحفة يا رجلين أزهريين أحمد عمر هاشم اللهم استعالي عن تحقيق يعني أفسد كتاب تدريب وكانت للشيخ نسخة محمد نظر الفارياب الهندي كنا نقعه على الشيخ فسبحان الله الشيخ يعني لشدة أدبه يعني يقول لعله قال يكتب الإنسان فقط لعله كذا وكذا مع أنه ضاهب كلامه سقط فاحش وتضليل لكلام بعضه في بعضه هذا يعلمك الأدب لأنه استفاده من الشيخ حماذ المصاري رحمه الله من الشيخ ابن عتيمين رحمه الله من الشيخ ابن بازة رحمه الله هذا هو المقام الذي ينبغي أن يتشربه حتى النخاء قالب العلمه الأدب قبل الطلب ليس معنى هذا أن الإنسان لا يبني مقام رد إلا يرد على المخالف أصله من وصوله للسنة وجماعة لكن مع ذلك الإنسان لو استطاع السلوك الأدبي في ذلك فإنه يتعدى ويكتب يعني ما يكون مقامه ينبو عن أدب الرفيع استفيده أبناؤك تضع كتابا هكذا في المكتبة تعمل شيء لا لا ياتيك على خاطر حتى إذا وقع وقعت عين ابنك عليه فيقول سبحان الله رحم الله ابي كان يفعل كذا وكذا وهو يعني ينسج على هذا المنوال فتصير قدوه ب بماذا قدوة بالعمل قدوة بالعمل, قدوه بالعمل قدوه بالعمل هذا هو هذا يعني مسلك اسام يا حبه احتذى. قال وهي ثلاثة مضي قد صلا وفعل أمر ومضارع على وهي ثلاثة وهي ثلاثة مضي قد صلا وفعل أمر ومضارع على ذكر لك هنا في قوله وهي الواو هذه نسمى الابتداء البياني البيان الجنس المذكور هي إشارة إلى الأفعال عندنا قاعدة هذا يعني سأعكر عليكم فيه عندنا قاعدة وهي أن أن الضمير وهنا ضمير منفصل وهي قولك هي الضمير يبدع إلى أقرب منكور ما هو أقرب منكور؟ ها؟ ها؟ الضمير ها؟ يرجع ها؟ إلى أقرب مذكور ما هو أقرب مذكور هنا نعم لا انظر ماذا قال باب قسمة الأفعال وأحكامها ثم قال وهي ثلاثة هي تعود على أحكامها ولا على الأفعال ها أحسن شوفوا ماذا قال الأخ المقدم قال لو طبقنا القائدة أرجعناها إلى الأحكام لأن القائدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ما هو أقرب مذكور؟ الأحكام طيب هذه القائدة في استثناء إلا إذا دل السياق على رجوعه إلى أبعد مذكور وهذا والد في كلام الله عز وجل قال الله عز وجل. قال وإنه لحب الخيل الشريف قبل ذلك ماذا قال؟ Waala pashkida. Wa inna hu lihubbülkhayirashadeed. Nema? Inna linsan lirabbih lakanud. Wa inna hu ala thalik lashadeed. Ha, wa inna hu ala Ida linsana, li għabbi bihi, lekkenud. Wa inna hung, l mahu. Mahu akaramad hung, Ja ta ütles, et ta ütles, et ta ütles, et ta ütles, يحكم في باب ذكري رجوع الضمير إلى بعد المذكور فإنك ترجعه إلى بعد المذكور وهذا كقولك هنا وهي ثلاثة مضي قد خلا لا يتكلم عن الأحكام وإنما يتكلم عن عن عن, عن, عن الأفعال أحسن. يتكلم عن اللي. قال وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع ومضارع على هذه القسمة الثلاثية للأفعال التي ذكرها هنا عليكم السلام. السلام. هذه القسم الثلاثية الأفعال التي ذكرها هنا ما هو الدليل على أنها ثلاثية ما هو الدليل على أنها ثلاثية أحسن سبع الاستقراء الاستقراء ذكرنا معنى الاستقراء استقراء طلب القرأ والقرأ هو فقرأ الظهر пов peculiar الإنسان يسمى هذا استقراء عند العرابية طيب هذا الدليل الأول الدليل الثاني هل يجب بالي النص يعني منصوص عليه في أن الفعل ثلاثي ألم يقول الله عز وجل له بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك لهما بين أيدينا ما معنى ما بين أيدينا ما يستقبل تقول سأتكلم بين يدي خطباتك فهمت هذا إذن هذا في المستقبل له بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك <تصفيق> هذه فائدة ذكرها بعض النحاة هو أن الزمن ثلاثة ودليله سمعي وليس دليلا استقرائيا فقط هذا سدل به هذا ورد عليه شعر زهير حيث يقول وأعلم علم اليوم وعلم أمسي وأنا عن علم ما في غد عمي أو كما قال ما في غد عمي يعني هو يعلم علم اليوم وعلم الأمس علم اليوم الذي هو المضارع ولا يخرج إلى الاستقبال إلا بقرينة يجري هذا كان الأصل فيه الحال ولا يخرج إلى الاستقبال إلا مجازا على من يقول بالمجاز وأما في يوم البارحة وهو يوم الأمس كما قال في أمس يعني ما خلا وكذلك قال وأنا عن علم ما في غد عمي يعني انا معمي النظري عما يكون في الغد لأن الله عز وجل حجب الأمظار الأنظام مصبعين جمع نظر وهو يعني قوة الذاكرة حجبها سبحانه عز وجل أن تصل إلى معرفة ما يكون في الغد نعم وهو الغيب وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على ثم قال فالماضي مفتوخ الأخير أبدا والأمر بالجزمي لدى البعض ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدري وعكمه الرفض إذا يجرد من ناصب وجازمين كتساعد فيش, فيش أسئلة فيش أسئلة طيب كان بودّي أن يتم الشرح على هذا الباب أخذ مننا الكلام أولا لكن إن شاء الله عز وجل نوفق الله عز وجل وإخواننا لهم النت يحضروا معنا نروس في, في النت ونوفق الله عز وجل نتم هذا النظم صلى الله عز وجل لي ولكم النفع في الدنيا وفي الآخرة ونعصرنا جدا وحذرنا واخفانا وعمنا وكل ذلك عندنا ونلهمنا هوشدا في الامر كله وان يصرف عنا سوارف الليل والنهار يجعلنا ممن يقصد هذا العلم لأجل الله جل الله ان علينا بفضل العلم Min azuajina wa berriyatina kura ta'i Waan li mitteqina imama Subhanakallahu wa bihamdik Ashadu anla ilaha illa amd Astaghfirulka wa tubhul Salatu salamu هنا في ما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 ا لما يحمل هذا البرنامج يجد ان شاء الله عز وجل طريقه طريقه تحميل البرنامج وطريقه الدخول إلى الغرفه يجدها ان شاء الله مصوره حين يحملها يجدها مصورة لما يعني إذا لم يستطيع وجود اذا يجد هذا الباب يعني اذا لم يجد تفصيلا في طريقة الدخول يعني لما ينزل البيلكس هذه البرمجة البرمجه لما ينزلها على جهازه Ja jiftahem beidus, sa jieġi dani xana ħakada, jieġi d-għarda xana t-ħawari, jitkhoju l-ħana t-tari t-ħawun, t-ħakroġ maħru, t-ħakroġ maħru, jani xa' imet, għoraf. Lekin għoraf ħadi, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, Tumibad dali, jendħul, religion, amedrika. Kif fej, fej, ma. Ah, tajib, bil-wara passi passi. Il-dawra, daħan. Eh, neħi xkelle, ull-dawra, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, l-għorfa, فيها استفادة ما شاء الله يتم فيها شرح عدة كتب لما شاي خاجب لأشياء وغيره من الفضل وفيها يعني درس مبرمج لي يعني في تلك الغرخة أشرح فيه نظم الأجنومية ونخبة الفضر فإن شاء الله عز وجل لو تيسر لكم الدخول يعني فقط الذي كان يحضر معنا هذه الدورة ينبه قال أنا كنت أحضر الدورة يعني يكون مزيد في عاية على جانب الحظ له على الحفظ وعلى تسميعي. فيه إخواننا ما شاء الله يحفظون يعني معنا في إيتي الغرفة صلى الله عز جدي ولكم النفع الأعم توقيت يوم الأحد ويوم الثلاثة على الساعة الثانية والنصف توقيت الجزائر ثانية والنصف بعد الزوال يوم الأحد ويوم الثلاثة يوم الاثنين نخبة الفقر في الوقت نفسه اثنين ومس طيب الأخ المقدم سيوصل الورقة لكم والأخوات الله يعينكم السلام عليكم, السلام عليكم.